وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ اللَّهُمَّ جَنَّاتُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ فألائِكَ فِي العذا بِمُحضررون فَسُبخَانَ الله حينَةُ سُونَ وَخينَ تُصْقُون وَلَهُ خَمْد فيِي السماواتِ وَالأَرضِ وَوعشَ وَوعشَ وَخينَةُهِرُون فَسُبخَانَ الله خينَةُ سُونَ وَخينَ تُصْحُون. وَلَهُ الْ الخَمْدُ فيِي السماواتِ والْأَررضِ وَعَشَ وَقينََةُ هِرون يخْرِرج الخَيَّ مِن المَّةِ وَيُخْررج المَّةَ منِنَ الخَ وَيح الأررضَ بعد مَوتِهَا. وَكَذَلكَ تُخَجون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابِثُمَّ إذَا أَنْتُم بَشَر ثَُّ إِذَا أَنتُم بَشَرون تَ تَشِرُون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 الله الذي خَلَقَكُمْ ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من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 ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوهم اصفر الا ضلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وَمَا أَنْتَ بِهَادِ هَؤُلَاءِ الْعُمْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوة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 وَقالَالَ الذي نَأُوتُ الْ الععِلْمَوالإِمَانَ لَ قَدلَ بِثْتُم فِي كِتابابِ اللهِ إلى يوم البعث فهذا يوم البعث كنتم لا يَْمِ البَعْث فَهذاَا يَْمُ الْ البَعْثِ وَلَِ نَّكُم كُنتُم ل تَعلَون فَيَوْومَيذِ الل يَم فَعَُّذِ نَظَلَمُ مَعْذِرَةُم وَلهُم وَلَقدَ ظَرَ بنَال الناسَّ فيِي هذا القُرآانِ مِن كلُلِّ مَثَل وَولئِن جتَهُم بآيةِ ل قًُا الذيذينَ كَفَوا لَقولًا الذيينَ كَفرَوا إِ إن أَنتُم إِللاا